شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم مدينة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والموصلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم الإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله فكل نقص قد تعالى الله عنه فيبشر لمن ولاه كذا تكلمنا عن الخلاف نعم أين توقفنا انتهينا ويستحيل الجهل والعز كما قد استحال الموت حقا والعماء جيد قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه وهذا هو كمار التنزيح نفي النقص والتشبيه والمماثل لله تبارك وتعالى فالله عز وجل كامل في أسمائه لا تصور بارك الله فيك كامل في اطفاته كامل في أفعاله منزه عن كل نقص ولأنه منزه عن كل نقص اتصف بصفات الجمال والجلال والكمال ولهذا جاء في القرآن نبيه جمع من النقاء عن الله سبارة وتعالى فمنها الصاحبة والولد قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ليس له صاحبة أي زوجة وسميت بصاحبة لكونها تصحب زوجها حتى يموت عنها أو تموت عنه أو يطلقها الله عز وجل نفع عنه الصاحبة لأن الحاجة إلى الزوجة نقص البتر الرجال محتاجون للزوجة الزوج محتاج لزوجة لترعاه في بيته ليعف بها نفسه عن الحرام والزوجة محتاجة إلى زوجها في كسب معاشها وفي عفة نفسها وفي القيام عليها وعلى أمورها العامة والخاصة ولهذا قال الله عز وجل الرجال قوامون على الميساء ولهذا يقال لا يكمل الرجل حتى يتزوج يقال لا يكمل الرجل حتى يتزوج ومشهور عند الناس أن الزواج إكمال لنصف الدين ولا يخص بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أحاديث ضعيفة الزوج محتاج للزوج والزوجة محتاجة للزوج والله تبارك وتعالى منزه عن الحاجة للغير الله عز وجل منزه عن الحاجة للغير ولهذا لم يتخذ صاحبة لأنه غني عنها سبحانه وتعالى غير محتاج, غير محتاج إليها وعلم الصاحبة لا يؤثر في الله عز وجل لأن المخلوق إذا لم يتزوج وكبر وكبر ونفر ذلك فيه الكثيرا ليس كذلك ورأى عن أقرانه لعدم وجود الزوجة لكن الله تبارك وتعالى منزه عن الزوجة وعدمها لا ينقص فيه سبحانه وتعالى لأنه لم يتخذ زوجة لكما بغناء لم يتخذ زوجة وصاحبة لكمال غناه لأنه الغني سبحانه وتعالى. غني بذاته. غني عن غيره. غني عن كل شيء. ولهذا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء. مفتقرون إلى الله عز وجل في كل شيء. والله هو الغني عن كل شيء والله هو الغني عن كل شيء كذا ان كان يتخذ ولدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد لان الولد دائما فرع على الاصل لذلك لان الولد دائما فرع على الأطل الأطل الأب والابن فرع ولا يمكن أن يكون الله عز وجل فرع عن شيء تعالى الله تعالى هذا أولا لم يدد ولم يولد ولم يولد أيضا لأن الولد دائما محتاج إلى أبيه لاذا ذلك لأن الولد دائما محتاج إلى أبيه والله تبارك وتعالى منزه عن الحاجة للغير ثالثا لأن الولد وجد بثلر أبيه وهو جزء من أبيه لذلك الولد جزء من أبيه وبضعة من أبيه والله عز وجل منزه أن يكون جزءا من الغير لهذا قال الله عز وجل وجعلوا له من عباده جزءا أنكر الله تعالى ذلك لا يمكن أن يكون الله تعالى جب من شيء بل هو الواحد الأحد القيوم قائم بنفسه مستغل عن غيره ولم يولد لأن الوالد دائما له نعمة على ولده كذلك الوالد دائما له نعمة على ولده ولا يمكن أن يكون لأحد نعمة على الله عز وجل لا يمكن أن يكون لأحد نعمة على الله عز وجل ولهذا لم يولى لأن المولود تأتي عليه كثرة كان فيها عدما أليس كذلك قبل أن تولد أين كنت كنت عدما أليس كذلك ولهذا قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا والله عز وجل منزه أن يكون في وقت من الأوقات عدما هل يمكن ذلك هل يمكن أن يكون هناك زمان عدم فيها الرب تبارث وتعالى هذا لا يمكن ولهذا لم يولد ولهذا لم يولد سبحانه وتعالى ولم يلد أيضا وذلك لأن سبب الولد حفظ النسل من أعظم أسلاب الولد حفظ النسل لأنك أبا يموت فمن يحفظ له اسمه وذكره ابنه من بحث هل إذ ولهذا كان سبطار قريش يقولون إن محمدا أكثر لا ولد له فإذا مات ماتت دعوته كانت فرقريسة قلون ذلك فأنزل الله عز وجل إنا أعطيناك الكوتر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبدر إن شانئك أي مضغضك ومعادية هو الأبدر أبدر قضع الله عز وجل عنه الذكر الحسن والتناء الحسن بينما النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأبدر اسمه متصل باتصال الأجمال ودعوته صلى الله عليه وسلم متجددة في كل عام يبعث الله في كل عام مجددا يجدد لهذه الأمة أمر دينها فدعوته مستمرة واسمه مستمرة عليه الصلاة والسلام إن شارعك هو الأبد الله عز وجل لم يلد لأنه حي سبحانه وتعالى لا يموت لخلال الإنسان يموت فيكون ولده من بعده حافظا لنسله ورافعا لإسمه وذكره أما الله عز وجل ليس من محتاج للولد قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فإذا كان لا يموت سبارك وجعاله فما ينفعه الولد ولن يبدأ أيضا لأن الأبى مستاذ لابنه في كبر سنه إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا سنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر هل معنى ذلك في حال سباب الوالدين يجوز أن تقول لهم الأف وأن لا تقول لهم القول الكريم لا يعني ذلك حتى لو كان أبوك شابا لا تقول له أف وحتى لو كان أبوك شابا قل له القول الكريم فلماذا قال الله عز وجل إما يبلغنا عندك الكبر لأن حالة الكبر حالة تحتاج إلى القول الكريم وإلى المعاملة اللطيفة وإلى العناية أكثر من حال السباب فالأب في حال السباب حاجته لولده يسير بينما إذا كبه في سنه أصبحت حاجته لابنه ملحة يحتاج أن يعتمد على ولده يتسند عريق ليسكل الخنام أكرمكم الله يحتاج إلى ابنه لينتقل من مكان إلى مكان يحتاج لابنه ليبعثه لقضاء الحاجات وليشتري له الأشياء أما الله تبارك وتعالى فهو منزه عن هذه المعاني كلها ولهذا لم يلز تبارك وتعالى لاستغنائه عن الولد لاستغنائه عن الولد لخلاف البشر محتاجون الولد الموت لان الموت نقص مصرح طارق كل نقص قد تعالى الله قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت نفس الله تعالى عن نفسه الموت لان الموت نقص ورفأ نفسه السنة والنوم فقال عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم في صحيح الإيمان المسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إن الله لا ينام لأن النوم, لأن النوم غياب عن الواقع لأن النوم عدم إدراك لما أول لأن النوم لا ترى ما أناك ولا تسمع من يخاطبك والله تبارك وتعالى هو التميع البصير ولهذا لا ينام لكمال سبح ولكمال بطر ولكمال حياته ولكمال إدراكه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكمال علم سبحانه وتعالى واتقدس ونفى الله عز وجل عن نفسه عدم العلم وما يعذب ربك ان الطال ذره في الارض ولا في السماء لا يعذب اي لا يغيب عن علم ولا عن رؤيته وبصره لا يعذب عنه شيء سبحانه وتعالى لا كبيرا كان ولا صغيرا ما يعذب ربك ان الطال ذره نفى الله تعالى عنه عدم العلم بما يكون في كونه وقال عز وجل ولا يقوده حفظهما لا يسقله ولا يؤذجه لأن الإتقال نوع لمن نقص حينما تحمل شيئا ثقيلا فيشق عليك ثم يأتي شخص آخر ويحمل نفس هذا الشيء الثقيق بسهولة ماذا يعني هذا؟ أن هذا الثاني أقوى من الأول وأن الثاني الأول بالنسبة للثاني ناقص من اسك ذلك أقار الثاني بالنسبة قوة الثاني بالنسبة لقوة الأول ناقصة والله عز وجدها ولا يؤوزه لكفوهما لا يستله ولا يجد. الثمارات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هنا نفل ينفي الله عزة عن نفسه النقاط وما مسنا من لغوب أي من تعب ونفط كما يفعل الإنسان إذا عمل طول النهار تعب في آخر اليوم فاحتاج إلى النوم واحتاج إلى الراحة لأنه تعب ونفل كما قال موسى لغلامه آتنا غداءنا فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وهذا طبع للإنسان إذا عمل عملا طويلا في اليوم تعب ونصب ومسه اللغوب والتعب أما الله عز وجل فقدرته تامة ولهذا قال وما مسنا من اللغوب قدرته تاما لا يفصله شيء ولا يعدزه شيء وقال أيضا سبحانه وتعالى أَلَمْ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ لم يعيَ لم يتعب ولم يمرض ولم ينصب بخلقهن الله عز وجل ينفي عن نفسه النقائط مصنف يقول كل نفس قد تعارى الله عنه وهذه تسمى عند أهل العلم بالصفات السالبة الصفات السالبة التي سلدها الله عز وجل عن نفسه ونفانا عن نفسه كالنوم صفة سلف أم صفة كمال صفة سلف لهذا نفانا الله عن نفسه وكالموت وكالتعب وكالنصر وكعدم العلم وكالإتقال هذه كلها الصفات نفاها الله عز وجل وسلبها عن نفع ألعب العلم وهذه الصفات السالبة تنفى لإثبات كمال ضدها هذه الصفات السالبة تنفى عن الله عز وجل لإثبات كمال ضدها وتوكل على الحي الذي لا يموت لماذا قال الله لا يموت؟ ليثبت كمال ضده ما هو ضد الموت؟ الحياة لا يموت نثبت بذلك كمال حياته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هذه صفة سنة نستفيد منها إثبات كمال ضدها ما هو ضد السنة والنوم؟ الإدراك والحياة والسمح والبطر فنستفيد من نفع السنة والنوم عن كمال سمعه كمال بطره كمال حياته كمال إدراكه كمال علمه سبحانه وتعالى ولا يؤوذه حفظهما نستفيد منه إثبات كمال قوته وقدرته عز وجل قال نسمى بشرى لمن والاه بشرى من البشارة والبشارة تكون بالخير وبالشر بالخير في قول الله عز وجل وبشر الذين امنوا ان لهم, بأن لهم قدم ان لهم قد ان لهم قد نصيب عند ربهم وبشارة بالشر في قول الله عز وجل فبشرهم بعذاب اليم والسفاريني رحمه الله اراد هنا البشارة بالخير فيا بشرى بالخير لمن والاه لمن والى الله عز وجل والى أي أطاعه وأحب فيه واستقام على أمره لهذا قول الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المسلفون. ومن يتولى الله يتولى الله أي ينصر دين الله عز وجل ويعمل بطاعة الله يتولى الله يحب الله عز وجل يتولى الله يحب من يحبه الله عز وجل يتولى الله يحب من يحب الله عز وجل يتولى الله يحب يحب في الله يوالي في الله ويعافي في الله المسلم يقول يا بشرة لمن وراها والله يقول فأولئك هم المفلحون المفلحون في الدنيا والمفلحون في الآخر فلا من في الحياة الدنيا وفي الآخر بشرة في الحياة الدنيا الراحة المفسية والسداد والاستقامة على سرع الله عز وجل وبشراهم في الآخرة أن يأخذوا صحفهم بأيمانهم وأن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين وبشراهم أن ينظروا إلى وجه رب الكريم في الجنان فيبترى لمن ولاي. وبالمقابل يا بؤس من عاد ويا بؤس من لم يوالي الله عز وجل والعبد إما أن يكون وليا من أن يكون وليا للشيطان وأعدائنا ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا بمجرد ما خالفت أمر الله عز وجل أصبحت وليا للشيطان بمجرد أن خالفت أمر الله عز وجل أصبحت وليا الشيطان ولمجرد أن أطعت الشيطان أصبحت وليا دهر لهذا قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اثجدوا لآدم فسجدوا إلا إلي سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدول بئت للظالدين بذلاء الله تعالى يستنكر أفتتتخذونه هذا السنكاق أفتتتخذونه وذريته أولياء من دونه من دونه هذه أفادت أنه لا تستمع ولاية الرحمن وولاية الشيطان أبدا لهذا قال من دونه لا يستمعان ولادة الرحمن وولادة الشيطان إما أن تتولى الله عز وجل والذين آمن وإما أن تتولى الشيطان والطابوس وأولياءهم الحيارة لله لا يستمعان أفتتحدونه بذريته أولياء وإذا استخدموه أولياء كان ذلك من دونه إذا استخدموا الشيطان وأولياء نصراءه أولياء فألموا أنكم لستم لله نعجز وجل بأولياء هذا جاء في الصحيح الإمام مثلم عن عبد الله بن عامر عن عمر بن عاصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليه الله والذين آمنوا وصالح مؤمنين إن آل بني فلا ناس من أقاربه صلى الله عليه وسلم ناس من أقاربه قال ليس لي بأولياء إنما وليه الله وصالح المؤمنين إنما وليه الله وصالح المؤمنين. ولهذا فالواجه على المسلم والمؤمن أن يكون موالياً لله سبارة وتعالى ولعباد الله عز وجل الصالحين وأن يكون معادياً للشيطان ولمن يعملون بأعمال الشيطان لهذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبر لا تتولوا لا تتولوا لا تتبعوهم ولا تناصروهم ولا تعينوهم وتولى الله ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَنُوا أي أولياء لله سبارة وتعالى ناصرين لشرعه ولدينه ولأهل شرعه ولأهل دينه فهما ولايتان ولاية الرحمن وولاية الشيطان سيذكرها المسلم رحمه الله في آخر منظومته وعند ذلك المقام نفصلها ونذكر علامات الولاية رحمان وعلامات ولاية الشيطان والفرق بينهم قال نسلم الفصل في ذكر الخلافة في صحة إيمان مقلد فصل كلمة استخدام الفصل بين كلام وكلام وجملة وجملة في ذكر الخلافة أي بين أهل العلم في صحة إيمان المقلد المقلد مأخوذ من التقليد وجه القلادة التي توضع في العنق وسمي التقليد تقليدا لأن الإنسان يقلد دينه لغير كأنه جعل دينه قلادة في عنق الغير فسمي التقليد تقليدا قلد غلام أي جعل عمره كأمر غلام في حلق غلام كالقلاب يقول السفارين رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقنيد بذاك حتم كل ما يطلب فيه الجزم الجزم أي اليقين كل ما يطلب فيه الجزء من شرع الله تبارك وتعالى فيمنع التقليد فيه هذا قول المصلف رحمه الله وعلى هذا فعوام الناس عموم الناس الذين لا يعرفون تباطيل العقائد وأزلتها إيمانهم غير صحيح بناء على كلام المصلف وهذا القول بهذا الاطلاق فيه نظر هذا القول بهذا الاطلاق فيه نظر لانك توصل العقائد كثير ومتنوع وفيها دقائق وفي بعضها الهات الصحابه اللي الله عليه اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أم لا وهل رأاه بعينيه أم بفؤاده وهذه مسألة عطائدية وقع فيها خلافين الصحابة في دوار الله عليهم ووقع خلافين أهل العلم في النار هل شتفنا أم لا بعضهم قال شتفنا كسفيان الثوء رحمه الله وبعضهم قال لا تسمع كالإمام أحمد رحمه الله وسأتي ذكر هذا الخلاف في الكلام على الجنة والنار فقد عقد لهم المصنف رحمه الله فاصمع ووقع هذا الخلاف بين أهل العلم في عذاب القبر هل هو على الروح والجسد معا أم على الروح فقط في أيضا ذكر الخلاف في ذلك عند الكلام على عذاب القبر والبرد ان شاء الله تعالى وهناك تفاصيل في العقائب لم يسمع لها كثير من الناس وهم في أصلهم على السلام وهم في أصلهم على السلام الأصل في المسلم سلامة عقيدته. كل من قال له إله إلا الله محمد رسول الله فالأصل أن عقيدته سليم هذا الأصل لا ننتقل عن هذا الأصل فنقول فران عقيدته فاسدة لا ننتقل إلا بيقين الأصل أن هذا مثل إذا عقيدته سليم متى نقول عقدته فاسدة؟ بيقين هذا اليقين أن يقول قولا فاسدا في العقيدة بيقين أن يفعل هذا الإنسان فعلا فاسدا في المسائل العقيدة رجل سمعناه يحف بغير الله عز وجل نقول هذا الرجل لديه فساد في عقدته لأنه حلف بغير الله عز وجل قبل أن يحلف لغير الله ماذا نقول عنه؟ عقيدته سليمة قبل أن يحلف نقول عقيدته سليمة رجل رأيناه يتمفتح بالقبور ويحمل ثرابها ويضعه على رقم نقول هذا رجل في عقيدته فساد قبل أن يفعل ذلك نقول هو على الأطل عقيدته سليمة المسلم في الأصل عقيدته سليم لا ننقله عن أصل السلامة إلى أصل الفساد إلا بيقين قوله أو بيقين فعله إما أن يقول قولا يدل على فساد أو أن يفعل فعلا يأخذ الفساد في عقيدته وهذا قد يكون فسادا جزئيا للعقيدة وقد يكون فسادا كليا كما سيأتي ذكره بحرم الله عز وجل في أبواب القاجر هناك من عوام الناس من لا يعرف أن هناك ملك اسمه إسرافين لنتكذلك من عوام الناس من لا يعرف أن هناك ملك اسمه إسرافين وهناك من يعرف أن هناك ملك اسمه إسرافين لكنه لا يعرف أن إسرافين موكلativo أن نفخص الصوء وهذه من مسائل العقيدة أم لا هذه من مسائل العقيدة وهذه المسائل تحتاج إلى يقين وجزم فاليس كذلك والمطنف يقول كل ما يقرب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم ونقول هذا الكلام خطأ هذا الكلام خطأ على وجه التفصيل بنعم مسائل العقيدة تنقسم إلى قسمين القسم الأول مجتمع من مسائل العقيدة وكان علما من علامات الإسلام الظاهرة فهذا فيه الإنسان بجهله ولا بالتقليد فيه كمعرفة في أن الله واحد هل هذه من مسائل العقيدة نعم أن الله عز وجل واحد هذه من مسائل العقيدة هل يدوج التقليد في أن الله واحد لا يدوج التقليد لأن هذا أمر مبني على قناعة يجب أن يكون الإنسان على يقين وجازي غير شاف في أن الله عز وجل واحد أحد وهذه من مسائل الإسلام الظاهر المجتهرة وهي علم من أعلام العقيدة الإسلامية الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته لا يحضر أحد لم يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع به فيحضر واحد بذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بمجاة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصر لي ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب المر مجرد سمع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن أن يؤمن أن يسأل أولا يؤمن أولا يسأل هل يأتي الإيمان بدون سؤال لماذا نقول يسأل ليعلم أن هذا نبي فاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أنه ناشى أنبياء كذبة وفي التوراة ذكر في التوراة الأنبياء الكذبة وذكر في الإنجين الأنبياء الكذبة والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر أنه يسلي بعده كم؟ ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده هكذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا سنع يهدي محمد رطول صلى الله عليه وسلم وجع عليها أن ينظر في هذه الرسالة فإن وجدها لا تعارض ما جاء من عند الله عز وجل, وجل وجب عليه أن يؤمن هو شرط لا يجوز لنا لو ان تأخر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالاستماع قالوا الذي نفسي يديه لا يسمى ابي من هذه الامه ولا يهوديه ولا نصارى ثم بعد ان يسمع قال ثم التي تفيد الترتيب والتعقيب فإيمانه بعد سماعه ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يضطرك الصراعا أن تؤمن به إن كنت متجردا للحق إن كنت متجردا للحق باحثا عن الحق فنظرت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم علمت أنه رسول وعلمت أنه لا يكذب على الله عز وجل وعلمت أن دينه دين الإسلام وأنه قادم الأنبياء والمرسلين إضافة إلى مداء في الكتب السابقة من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بنغوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يصلح التقليد لا يمكن أن تقول لماذا آمنت لمحمد صلى الله عليه وسلم فتقول تقليدا لأبي هذا لا يصل ولهذا الكفار طريش أو الكفار أمومة عقيدتهم مبناء مبناء على التقليد وكذلك ما ارسلنا في قريه من نبي الا قالوا طرفوها انا وجدنا اباءنا على امه واننا على اثارهم مقتدون أي مقلدون ولهذا الكافر والمنافق اذا قلت له طبق الحديث في الصحيح قال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعثت فيكم سيقول كنت أسمعهم يقولون قولاً فقلتهم يقول كنت أسمع الناس يقولون قولاً فقلتهم فيضرب بمرزبة يهوي بها في طرد السبعين جراء ويقول لا أدري فيقال له لا ولا سليت هذا هو جل كان مقلداً مقلداً بلا يقين وبلا إيمان ولا اعتقاد فيقول له أبي ويقول كنت أسمع الناس يقولون سيئة أما المؤمن فإنه يقول هو محمد جاءنا بالبينات والهدى ما قال آمنت لني كما آمن أبي وإنما يقول هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فيقال, فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقن مصدق جاز لهذا العلم ليس لديك شك فيه ولهذا فرعو في لما أدركه الغرار قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بر إسرائيل فكان مقلداً في تلك اللحظة تلك اللحظة كان مقلداً ولهذا هذا من أسدار عدم قبول توبته إضافة إلى أنه كان في حال الغربة فالإيمان في المسائل الإيمان الظاهر الوابع التي هي عرامات الإسلام لا يحبب فيها التقليد لا يحبب فيها التقليد بقية التفاصيل التي تخفى على عالمة الناس التفاصيل العقائدية التي تخفى على عملة الناس فبإمكان الإنسان يقول عقيدتي عقيدة مالك لا إسكال في ذلك أو يقول عقيدتي عقيدة أحمد لا إسكال في ذلك وليس هناك خلاف بين مالك وأحمد والشافعي في مسائل العقيدة ولله تعالى والمزر والمزر في التفاصيل لا إسكال لأن التفاصيل قد تخفى تفاصيل المفائل العقائدية قد تقفى أيهنا أول الحرب عن البيزان هذه المفائل العقيدة وتقفى على كثير من الناس القنطرة إذا سألت أحد من حامة المسخة لو ما القنطرة ماذا يقول أوقف واحد في الشارع وقال له ما هي القنطرة ما هي القنطرة ها كثير من الناس لا يعرفون ما هي القمطة معاناً للمساء العقيدة وهي الإيمان بالغير وهي الجسر, وهي الجسر وهي مكاناً بعد الجنة يصل الله عز وجل فيه بين العباد يصف فيه بين العباد من أهل الإيمان والإسلام ويختص فيه من الشات القرناء من الشات الجرحاء فهذا يتصور أن يخفى على عامة الناس فالإمكاني في ذلك أن يقول عقيدتي كعقيدتي السلف الصالحين بشرط أن يكون الإنسان في باب العقيدة رافعا راية التسليم والاستسلام للكتاب والسنة تصف إيمانا المقلد في تفاصيل المسائل بشرف أن يكون رافعا راية الإسلام والإسلام يعني يقول كل ما جاء في القرآن فأنا به وبتفاصيله وكل ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنا مؤمن بها وبتفاصيلها لا أرجى بذلك ولا أشكر قال المصنف لأنه لا يستفى بظني لذي الحجاة قول أهل الفن لا يكتفى بالظلم لأن ضد اليقين الظلم إما ظلم إما يقين ضد اليقين الظلم والشكل فلابد أن يكون الإنسان في باب عقيدة على اليقين وهذا اختيار الإمام أحمد بن محمد رحمه الله أن يكون الانسان في مسائل عقيدة على اليقين كله ولا يوجد عند احمد التقليد في باب مسائل العقيده بينما اجاز بعض الشافعيه التقليد في مسائل العقيده والأمر على التفصيل السالف أن مسائل العقيده جزء منها لا يدرى في... لا يدرى لا بالتقليد وهي مسائل ظاهره واضحه كالإيمان بأن الله واحد من أحد والإيمان بالملائكة في الجملة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر هذه لا يحبر فيها التقليد هذه لا يجوز فيها التقليد أما تفاصيل المسائل العقائدية فيجوز فيها التقليد في الجملة قال نفنك وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يضغب فيه عند بعض العلمة قيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه عند بعض الأولاد بعض الأولاد أجازوا الجزم إجماعاً قد تكون إجماعاً هنا بمعنى إجمالاً إجماعاً أي بالمجموع آمن بمجموع متائر الدين دون التفاصيل ليس لأنه لا لا يؤمن بالتفاصيل وإنما لأنه لا يعرف هذه التفاصيل لأنه لا يعرضها لتضافي فقال كل من عند ربنا آمنت بكل ما جاء من عند الله عز وجل وقد يكون قول المصلد يكفي الجزم إجماعا أي بإجماع أهل العلم يكفي أن يؤمن الإنسان إيمانا يقيليا بما طولب به من مسائل عقيدة الظاهرة كالإيمان بأن الله واحد الأحد وأن محمد عبد الله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء وأن لا نبي بعده أريه الصلاة والسلام قالوا فالجازمون من عوام الجتري فمثلمون عند أهل الأثري الجازمون أي الموقنون وضد الجزء الشك والظن جزمت بكذا أي أكتت كذا وأيقنت بكذا قالت الجاجمون من عوام البتر عوام من العموم عوام من العموم لأنهم أغلب الناس وعموم الناس عوام ثم بذلك لأنهم الغالب الكفر وقيل عوام من العنا وقيل عوام من العنا لأن كل قائد يقودهم الأعمى الطفل الصغير يقوده والشيخ الكبير يقوده أليس كذلك أليس كذلك يقال قيل سمي العام العوام لذلك من العامة لأنهم يتبعون كل أحد ويسمعون قول كل أحد هذا عموم الناس عموم الناس إذا سمعوا صوتا عاما ينفتوا إليه وإذا ظهر أرضاً لأي فكرةٍ أو دعوة عوام ما تتبعون ولا ينظرون ما هي الأدلة هل هذا الرجل على حق على صوار لا ينظرون يتبعون فثموا عوام من العالم قال فالجازمون من عوام البتري فمسلمون عند أهل الأثر العوام هؤلاء الجازمون منهم الذين آمنوا إيماناً يقينياً الإيمان وأركاله الفتة هؤلاء مسلمون حكمهم أنهم حكمهم أنهم مسلمين عند أهل الأثر الأثر هم أهل الحديث الذين استمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على أثرهم الأثر هو هي الخطأ إنا نحن نفي ونميز ونكتب ما قدموا وآتارهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاء ما بعضه المصنف قلت الجازمون من عوام بشري فمسلمون عند أهل الأثر عند أهل الأثر لأن أهل الأثر هم الذين جعلهم الله عز وجل سهداء عالمنا من هذه الأمة وهم أهل العلم العارفون بكتاب الله وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثار الرسول هي قال الجازمون من عوام البشر مسلمون عند أهل أثر ومعنى ذلك أن غير الجازمين غير مسلمين بس كذلك ونقول هذا على التفصيل السابق في المسائل العقائدية المشهور غير الجازم ليس بمسلم في المسائل العقائديه المشهوره التي هي اصول الإسلام وعلاماته الواضحه من لم يجزم فيها فليس بمسلم كان تقول للرجل الله هو واحد احد فيقول لك لا ادري الا هذا مسلم اذا ليس مسلم لماذا؟ لأن هذه مسألة من المسائل العقائدية الواضحة المسهورة يجب أن يكون فيها جازما وعلى يقين تقول له الله واحد أحد يقول لك لا أدري إذا نظرت لك ولا مسلم أطمن العياب لله تقول له محمد رسول الله يقول لك لا أدري هذا ليس بمسلم وعياب لله لأنه لم يجدم بأن محمد رسول الله أو تقول له محمد رسول الله يقول لك أظن ذلك هذه مسائل لا يكتفى فيها بالظن يقول لك تقول له محمد رسول الله يقول لك أسك بي ذلك هذا ليس من أسلم العذاب أما تسأله هل إن جنك فقال لك لا أدني قلت له هل النار تثنى فقال لك لا أدني الله أعلم فنقول هل هنا لم يجزم بشيء هو هذا العالم في هذه المسألة لم يجزم بشيء فهل يقول ليس من مسلم كلا لأن هل النار تفنى أو لا تفنى هل الجنة تفنى أو لا تفنى هذه من مسائل العقيدة الدقيقة هذه من مسائل العقيدة الدقيقة التي عامة الناس لا يعرفونها عامل الناس لا يعرفه فلو قال لك لا أدري لا نقول له إذا أنت ربت بمسلم لأنك لم تجزم قل لا هذه ليست من مسائل الإسلام المشهورة الواضحة الظاهرة. كذلك لو سألته عن القنطرة فقال لك لا أدري ما القنطرة فنقول هو مسلم لأن القنطرة وفناء الجنة وفناء النار هذه من المسائل الدقيقة هي من مسائل عقيدة نعم لكنها من مسائل العقيدة التي قد سخفى على كثير من العباء ونكتفي بهذا وندعو المثقيا من وقبل الأسئلة ونكلم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل والله أهلا صلى الله وسلم على نبينا يقول هل يجوز في العبادات التقليد والقياس نعم في العبادات يجوز التقليد ابتداءا في البداية يجوز التقليد لكن لا بعد ذلك أن يتأل عن الأحكام الشرعية قول الله عز وجل فاتألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا ما هو الطريق على جواز التقليد ابتداءا أن الصحابة رضوان الله عليه لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خالعا عليه في الصلاة خلعوا نعالا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم نعالكم قالوا رايناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جديد أخبرني أن فيهما أذى ثم بعد ذلك اتفصلوا وعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خلعنا عليك وكان تكون مع آدم فوجدت هذا العالم دخل المسجد فصلى ركعتين فدخلت أنتما أصدقلت المسجد فصليت ركعتين فقيل لك لماذا أصليت ركعتين قلت هذا الرد العالم وصلى ركعتين فألمت أنه لا حرج في صلاة الركعتين لأن لو كان صلاة الركعتين فيها اسم لم أصلى هذا العالم ثم تسأل العالم بعد ذلك لماذا أصليت الركعتين فيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فابتداء في العبادات ابتداء يجوز تقليد من يؤتدى بمثله يجوز تقليد من يقفذ لمسي ثم بعد ذلك تسأله بعد إذا قلته ولم يكن هناك مستثع للسؤال فيما تسأله فيما بعد ذلك لماذا فعلت كذا وكذا يقول ما قفل إيجار منزل لعائلة مصرانية لا حرج في ذلك بل هو جائز ما دليل الجلسة القصيرة بعد السبدة الثانية قبل القيامة للركعة الثانية هذه تسمى جلسة الاتراحة والدليل عليها ما راه الإمام البخاري عن مالك بن فويرت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وطر من صلاته لم ينهض حتى يستتم حتى, حتى يستتم جالسه فتسمى هذه جلسة الاتراحة جلسة قصيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها في الركعة الوطرية في الأولى وفي الثالث في الأولى قبل أن يقوم يرفع من السجدة الثانية يجلس سلسة صغيرة ثم ينهض عليه السرسل السلاح قل هناك حديث ذكر فيه الغبار مثل هذا الغبار الذي جاء في السودان في هذه الأيام نعم هناك حديث روه الإمام المسلم عن عائسة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحاً قال اللهم إني أسألك من خيري وخير ما ارسلت به وعذبك من شرها وشر ما ارسلت به وكان إذا رأى ريحا أو غيما صلى الله عليه وسلم تغير وفه ودخل وخرج ويقول إن أمة عذبت فقالوا ها أمة قالوا هذا عادد منطرنا فقال الله عز وجبله ومستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تقول منهم الخارجين لعل يقصد منهم الخوارج وهل هم موجودون في عصرنا وكيف سنعرفهم هذا شيء في معنا عند الكلام على مسائل الايمان نذكر تفاصيل الفرق التي خالفت وظلت في هذا الباب قال بعض الأشخاص رضي الله عنه قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم من نور وملابسه من نور إذا كان يقصد النور النور الذي هو نور الإيمان فهذا لا إشكاله أما إذا كان يقصد النور الحسي هذا ذكر النور الحسي الذي يرى فهذا يسبب صحيح لأن الحديث الصحيحين عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليلة من الليالي فوقعت يدي على بطن قدميه وهما من صوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ بالرضاك من سخطك وبمعاساتك من عقوبك لو كان هذا النور نورا كنور المطابيح لما خفي موضع النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ولم تعرفه إلا باللمس رضي الله تعالى عنا وارضا فهو نور عليه الصلاة والسلام أن جاء بالهداية للعباء قل هل وجوب تحكيم الشريعة المسائل التي قد تخفى على الناس هي تحكيم الشريعة من المسائل الواضحة التي لا تخفى على أهل ما الفرق بين كلمة جبريل وجبرائيل لا فقط بينهم ولهما قراءتان لأهل العلم قلنا هما جبريل وجبرائيل فيا اصل النبي لقب ليست بالعربيه اصلا ابراهيم لفظه ليست بالعربيه فيجوز ان الطالب ابراهيم يجوز ان وكل ذلك ورد ذاته تقول اسرائيل هل يجوز ان نقول اسريل لم اجد يعني في كتب اهل العلم اسريل هذه لكنه مشهور اسرائيل وتعني عبد الله وهي جاءت هي ايضا من الالفاظ والكلمات العربيه لا عزراء لا يسح لا تسحق تسميه ملك الموت تسميه ملك لم يرد بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام هو ملك الموت لم لن يسمى لنا لا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كم لعي هناك سؤال يقول رجل كان يصلي في غير اتجاه القبلة فجاء أحد ونبهه ووجهه وقال له القبلة في اتجاه الآخر فما على هذا الرجل هل يعيد صلاةه السابقة الركعات الفائشة التي صلاها إلى غير قبلة أم لا نقول لا يعيد الركعات التي صلاها إلى غير القبلة لا يعيدها وإنما يكمر صلاةه ويتمها ولا اسم عليه ولا أحرضه القنطرة جاء في الصحيح البقاري ومسنع عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار خبسوا في قنطرة بين الجنة والنار سيتقاطون المظالم بينهم أهل العلم عرفوا هذه القنطرة فقالوا هي الجزء هذا تعرف لأهل العلم وإلا هي مكان بين الجنة وبين النار بابا نعم اهداء ثواب قراءه التوابل القران للميت اهداء ثواب قراءه القران للميت قالوا ثواب يكثر وهذه المساله فيها خلاف الله ان اهداء ثواب العمل للميت لا يصل اهداء ثواب قراءه التوال لا يصل هذا مذهب الامام مالك ماذا الإمام أحمد رحمه الله أن إهداء ثواب قراءة القرآن يصل للميت وانتصر لهذا المقيم رحمه الله بينما ذهب الشيطة الإسلام فينيا إلى مذهب مالك أن إهداء ثواب القرآن لا لا يصل للميت فالمسألة في أكراه فإذا قرأت القرآن وأهديت ثوابه للميت عند مالك لم يصل للميت شيء وعند أحمد وصل للميت بينما إذا دعوت لهذا الميت قلت اللهم اغذر له عندما لك أحمد وصلته هذه الدعوة إذا ما هو الأفضل أن تدعو له أم أن تقرأ القرآن وتغذي ثوابه له الأفضل أن تدعو له لأن الدعاء يصل للميت بلا خلاف بينما خراءة القرآن قد تصل وقد لا تصل لأن فيها خلاف بين أهل العلم وكذلك اتخدقه عن الميت تصل للميت بلا خلاف ما فهمت السؤال؟ الخنثة نعم. نعم نعم نعم الخنثة المسكي أقواله لعرشها مضطربة جدا بعض العلم قال يغلب إذا غلب عليه جانب الرجول عمل معاملة الرجل وإذا غلب عليه جانب الألوث عمل معاملة الأمثة وبعضها العلم قال الخنثة لا يتزوج ولا يتزوج فهذا الأكثر نعم, نعم. تازل تنسل عند الباب او في الممر هل يزوج الناس يمر بين يديه؟ لا يجذل لا يجذل انتظرون حتى يسلم لمّه رؤى البقايا من أجل سعيد قال عليه الصلاة لو يعلم المر بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعيين خير له من أن يستاز بين يديه هذا حدث يروي إلى الصحيح لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعيين خير الله من أن يتازرين يديك وفي حديثة أليسعيد إذا أراد أحد أن يتازرين يديك فلا تدع فلا تدع ما, ما بعد موضع السجود بين المصلي وبين موضع سجوده لا يجوز أن يمر ما وراء موضع السجود يجوز أن يمر الإنسان الله وإعلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعي